حطين ويا امل ويا امالي حطين ويا على من على الاطلال حطين ويا امل ويا امالي حطين ويا على من على الاطلال حطين شوقي في الفؤاد مغردا ادعوك من عليائك فتعالي أدعوك من عليائك فتعالي هل من صلاح يا جنود محمد ليدك حصن الكفر غير مبال هل من صلاح يا جنود محمد ليدك حصن الكفر غير مبال حتى متى هذا التمزق امتي والقدس تبكي في يد الانذال والقدس تبكي في يد فمتى نرى أحفاد حمزة مقدما أو خالدا في ساحة الأبطال؟ أو جعفرا متحديا ومضحيا بالنفس والأولاد والاموال بالنفس والأولاد والأموال يا دوحة الإسلام مجدك خالد لكن ما الأمجد بالأفعال يا دوحة الإسلام مجدك خالد لكن ملأم الأمجد بالأفعال الفخر بالأجداد ملسمعه فالتفخري يا أمتي بنبالي فالتفخري يا أمتي بنبالي فالتفخري يا أمتي بن